لو كل شاعر تغنى في حلا نوره ما كل شاعر يوصفها يوصفها مرت على مجمل الافكار مشكوره وعجزت افرق دلعها من فلسفها ما هي بعاديه وما هي اسطوره يحتار فيها الشعور اللي يغلفها وما هي مختصره ولا هي محصوره صعبة على الشاعر المبدع يصنفها اذا وطت قاع كنا القاع ممطورة شفت الزهور التهنف مع تهنفها ونسولفت تاخذ من الصبح عصفورة ترتاح كل المسامع من سوالفها وذا بكت من حزنها تبكي الصورة وذا ضحكت صدت وغطت شفايفها ونجرحتها الدمور وجات مكسورة حنت عليها القوافي من تكلفها لو تخطي بحق كل الناس معذورة العذر في وجهها والآسف آسفها لو تكسر بخاطر العشاق ما جوره ما هب عطر المشاعر في عواطفها واللي سأل عن غلاته من حلا نوره عشان خاطر حلاها لا يحلفها ما شفتها بالحقيقة شفتها صورة وما شفتها كل حلم فيها أصادفها وكان القصيد بغلاها خانه شعوره ما خانت العين نوره مع وصايفها من حقها لو تصير البنت مغرورة ما دامها من حلاها ما توصفها من حقها مغرورة ما دامها من حلاها ما توصفها